واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وامينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين واتباعهم بإحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ورجوم طاعته <تصفيق> كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا من فلنفسه ومن اساء عليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب ايتها الأخوات المسلمات الفاضلات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 واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السبب السماء والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لهم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو, هو يبدئ ويعين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 والله من ورائي محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمن اللهم آمين الله بالحري إخواني واخواتي أننا لن نخرج عن حدث اللحظة عن نفصل التاريخ عن ثوراتنا المستمرة المباركة إلى أن تبلغ غايتها بإذن الله وحوله لكن ما دخل سوره البروج في هذا الحديث المتصل عن الثورات المتصلة مدخلية هذه الصورة في رهنية الحدث تبرز من أكثر من زاوية هذه الصورة تتحدث عن شراسة الاستبداد وعن وحشية الطغيان الذي يبلغ إلى حد صهر الناس بحرقهم احياء ليس بصليهم وإنما بحرقهم وصهرهم وتذويبهم في حفر. معدة خصوصا لهذا الغرض المتوحش لكن في الوقت نفسه الصورة تذكرنا بأن الشدة والقهر والغلب لرب العالمين هذا الكون محكوم أيها الإخوة ليس كونا هملا ولا سدا ولا سائبا له كون مدبر له رب يدبر أمره ويسير شأنه ويصرف احواله ليس حبله مرسلا على غاربه كما يظن الطغاة والملاحده والعجيب ايها الاخوه ان الصوره تختتم بخاتمه لافته تشكل حين تتلى او يستمع اليها متلوه ما يوشك ان يكون قطعا مع سياق الصوره العام بل هو قران مجيد في لوح محفوظ ما علاقة هذا التذيل هذه الخاتمه المفاجئه واللافته بمفاجئيتها بسياق الصوره العام انها علاقه اكثر من عميقه واكثر من واعيه واكثر من ملهمه وموحيه كانها تقول الايام دول والدهر قلب يوم لك ويوم عليك يوم النساء ويوم النسر لكن في التحليل الأخير وفي نهاية المطاف من كان يحتاج التصور السليم والرؤية الصحيحة الرشيدة فالغلب معه هذه الرؤية المضمونة أيها الإخوة لمن تناغم وتراسل مع كتاب الله في مقاصده العاليات وغاياته المباركات الطيبات بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الكتاب محفوظ القرآن لا تطاله يد التغيير والتبديل علينا أن نمتح رؤيتنا منه بالذات الرؤية السياسية لأن السورة تتحدث عن صراع أيها الاخوه بين طغاه وبين من استعبدوه واستذلوهم وحرقوهم بنيران الاخديد سورة تقول عليكم ان تعودوا ابدا الى هذه الرؤيه مهما احتفظتم بالرؤيه انتم منصورون مهما احتفظتم بالرؤيه الرشيده انتم في طريق الرشد سائرون وفي طريق الظفر والى غايه النصر هادفون باذن الله تبارك وتعالى ولذلك جدير بنا ايها الإخوة بهذه الامه المرحومه المباركه والمبتلاه والمحرومة هي مرحومة ومحرومة أيها الإخوة جدير بنا بأمتنا أن نعيد طرح السؤال ما هو حظ الرشد من رؤيتنا أو في رؤيتنا السياسية في فكرنا السياسي الشرعي عبر العصور للأسف يؤسفني أن أقرر مع دارسين كفر مع علماء ونابهين ومفكرين أوفياء وإيقاظ وأمناء على مقاصد الرسالة ومصالح الأمة أن حظ رؤيتنا السياسية من الرشاد ضئيل جدا الرؤية التي انتهت إلى أسوأ أحوالها وأزرى تمثلاتها في عجاج من الفتاوى المتلاطمه التي تتجار إلى غاية واحدة تقول التظاهرات ضد النظام حرام الخروج المسلح طبعا حرامان بل ثلاثة أو ثلاثة ملايين حرام ليس حراما واحدا ممنوع الخروج المسلح حمل السلاح ضد النظام ممنوع منعا أشد ما العدوان على حرمات الدين والناس ايها الاخوه ومصالح الامه لا انا مصالح الحكام مصالح اولياء النعمه مصالح الاوثان التي خلقناها ونتطوف بها صباحا مساء اليس هناك من وسط غائب طب النقد الكتابه في الصحافه في الانترنت الكلام على المنابر نتحدث ننتقد ننتصف لانفسنا قليلا لكرامتنا المهدره ومصالحنا المضيعه وحرياتنا المعتقله فتنه نائمه لعن الله من ايقظها تتكلم انت توقظ فتنه فانت ملعون يبقى شيء واحد مباح القهر الذل الاستبداد هذا المباح استغفر الله هو الواجب اللازم المستمد المستمر من 14 قرن من 14 قرن. هذا المباح هذا الواجب الاكبر ليس فقط المباح القهر والاستبداد والذل والخنوع والاستخذاء هذا واجب رؤيه شرعيه سنرصف لكم الادله من الكتاب والسنه وطبعا العجيب انهم سيصدموننا سيصدمون المغفلين فينا حتى بعض العلماء مغفلون هناك علماء ومشايخ عظماء مغفلون حقيقه مغفلون لا وحية فكريا لديهم لا فهم سياسيا عندهم يستطيع يفتي في الحيض والبيض والنفاس عادي يتكلم في شأن الأمة والسياسة وإدارة الشأن العام لا شأن له لا يفهم نحن رأينا قيادات سياسية عربية كبرى عمر سليمان لا يفرقون بين الدولة والحكومة عار على هذه الأمة تخيلوا سيسوا كل شيء والتهموا كل شيء وليس لديهم الحد حد الأدنى الذي يمكنهم من ان يميزوا بين الدولة والحكومة يطابقون بين الدولة والحكومة والحكومة هم فهم الدولة والدولة كل شيء فهم كل شيء والشعب مغيب شيء عجيب فتريد من الشيخ معمم ان يفرق مستحيل لا يعرف الذين عرقوا السياسة ومارسوها ومضغوها ايها الاخوة لا يفرقون على قل بعضهم تريد من الشيخ يدرس الحيض والبيض والنفاس ان يفرق لا وعيا سياسيا لكن يعطي نفسه صلاحيه ورغم ان يفتي في السياسه طبعا دائما ودائما ابدا لصالح النظام لصالح السلطان وليس لصالح الشعب المهان وليس لصالح الشعب المهان باستمرار كان الوضع تقريبا كذلك لكن ازداد بؤسا وقتامة وحراجع في البدايات ايها الاخوه الاولى كما يقول الحافظ الكبير أمير مؤمنين ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه في تهذيب التهذيب يقول وكان السيف مذهبا للسلف خلا أما ما ذلك ابن حجر يقرر الحقيقة التاريخية لا ضمن مدونة في التاريخ وإنما ضمن مدونة في الجرح والتعديل وفي الرجال يقول مذهب السيف كان مذهبا للسلف السيف كان مذهبا ما معنى السيف الخروج المسلح الخروج المسلع الحاكم الظالم كان هو نفس الأمة كان هو رد فعلها الطبيعي ضد أي ظلم صارخ يخرجون يموتون كانوا بالمئات والألوف وإمة كبار جدا ليس فقط عمه أهل البيت وإمة من خارج أهل البيت من العامة كما يقال أيها الإخوة قال هذا منها باستلاف لكن هذا خلص خلق غبر انتهى لندفن هذا المذهب لنتظاهر بأن الحق وبأن الرأي الصحيح الرجيح عبر العصور هو حرمة السيف حرمة الخروج المسلعة للحكام اتركوا الحكام ليفعلوا ما يريدون غريب إذن مذهب السيف كان مذهب السلف نعم من يقرأ التاريخ لا يمكن أن يعود إلا بهذه النتيجة أن السيف كان مذهب السلف عشرات الثورات المسلحه عشرات اقرأ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لإمام أهل السنة والجماعة أبي الحسن الأشعري سوف تقع على عشرات الثورات في أقل من 70-80 سنة عشرات الثورات وبناحيه كذا خرج فلان بناحيه كذا بكورتها ف... ببلاد كذا خرج كذا وك... باستمرار خروج مسلح ثورات والذبح شغال ايها الاخوه بعد ذلك لشراسة النظام الحاكم او نظام إسلامي كما يقال أموي عباسي إسلامي يصلون على الأقل صدام حسين كان بيصلي يحجون حججون عبدين كان يحج ويعتمر ويكشف عن قبضه كمان ويتصور صور مكبرة بالألوان لو سمح لي بريز أن يحج سيحج لكي يضحك علينا نابليون فعلها يتحدثون عن هم نابليون أن يسلم ليس هم نابليون اعلن إسلامه في مصر وتزوج بنت شيخ مشائخ الطرق الصوفية محمد البكري رحمة الله عليه العلامة البكري محمد توفيق البكري صاحب صهريج اللؤلؤ أنا قرأت كتابه وأنا صغير لم أكن أعرف أنه نسيب نابليون. بعدين صدمت أن محمد توفيق البكري شيخ مشايخ الطرق الصوفية هو نسيب نابليون. أخذ بنته. ادعى أنه مسلم نابليون لابس الإمامة. وفي الفاتيكان أيها الإخوة حين تظهر بأنه كاثوليكي وأمر الدين كان لا يعنيه لمن من قريب ولا من بعيد. قال أنا كاثوليكي. لك يضحك على الطليان. في الفاتيكان صرح قائلا مصر تساوي عندي إمامة فقط. أنا ضحك عليهم بإمامة. أدعني مسلم واتعمموا خلاص. ولذلك نقول لكم لو سمح لنتنياهو أو بارات أو برز أن يحج لحج البيت اليوم والطبع ورمل وكشف <تصفيق> عن ذراعي لكي يضحك على أمة يبدو أنها قررت أن يضحك عليها بعد اليوم انتبهوا كان يضحك عليها 14 قرنا أو يضحك على أكثرها أو حتى على بعضها حتى لا نبالة على كل حال قررت هذه الأمة أن ألا يضحك لن تصبح مضحك بعد اليوم لا لحاكم ولا لمستعمر ولا لكهنوت ديني بسم الكتاب والسنه والبخاري ومسلم واخرجه فلان اه وادخله فلان لا اخرجه من باب الزيف وادخله في عقل ايه الغفله لا ذو هذا فاقول لكم تحت وطاه و وتوحش النظام بين قوسين الاسلامي القائم تراجع النفس الثوري بل تراجع نفس المعارضه بل تراجعت الحدود الدنيا من حريه النقد بالكلام فقط كله تراجع شيء مخيف طبعا لأن الخطبة اليوم ليست تاريخية على نحو الخطبة السابقة فقط سأجتزئ ببرهان واحد اقرأوا تاريخ العرب اقرأوا جواد علي رحمة الله عليه، مفصل تاريخ العرب قبل الإسلام لا تجدون العرب تجاسروا أو تجاروا يوما على ضرب كعبتهم مستحيل عبر الأشرم هذا كان عمين اللي لكن العرب أنفسهم مستحيل لم يتجاسروا يوما على أن يهدروا حرمة الكعبة حرمة البيت لكن فعلها الأمويون مرتين ضربوها بالمنجنيق وبالحجارة وبالنار وأحرقوها علقوا المصحف الشريف الوليد أيها الأخوة الأموي علقوا على الكعبة وضربه بالسهام وقال إذا سألك ربك قل لهم ازدقني الوليد نظام إسلامي رضي الله عنهم وأرضاه كما أقول لكم دائماً رضي الله عن بني اميه ومن بعدهم عن بني العباس ذبحت الأمويين وقاتلت بني اميه رضي الله عن الجميع رضي الله عن ظالم وعن ظالم وليس عن ظالم ومظلوم ورضي الله عن كل ظالم إلى يوم الناس هذا ما هذا؟ تراجع النفس الثوري الأمة كما نقول العمية ضبعت يعني تلقى جرعة زائدة من الترويع من الخوف شلت قدرتها تماماً مثل أي حيوان يتلقى جرعة زائدة من الخوف يشل بالكامل يبقى مستعدا فقط للذبح معروف كذلك حتى المجتمع البشري جرعة زائدة من الذبح والتقتيل لم يراعوا حرمة لأحد أيام بني العباس سمع السفاح واسم على أبو سمى أبو العباس السفاح أيها الإخوة سمع بثورة انتفاضة هبأ بالموصل في شمال العراق بحث أخاه يحيى قال له أسكتهم روح أدبهم فجاء الرجل ومعه في جيشه أربعة آلاف من المرتزقة غير الجيش نفس النظامي وبدأوا أيها الإخوة يعملون السيف في الناس الكبير والصغير الذكر والأنثى الأحمر والأصفر والأبيض والأسود قتلوا ألوف الناس ثم يحيى هذا أخو أبي العباس السفاح قال للمرتزقة تقول مرتزق يعني قصة القذاف نفسه متكررة طبعاً القذافة فصل جديد في الكتاب الملعون كتاب العار والشنار اسمه السياسة في عالم المسلمين نقطة ضعفنا بل نقطة عارنا حضارة عربية اسلاميه مجيدة أبدعت وأدهشت وأعطت وأغنت وأخصبت وأثرت في ميدان العلم والثقافة أيها الإخوة والعمران لكنها أيها الإخوة أخجلت وأذرت بنفسها وباهلها في نقطة السياسة كتب لي أحدهم بكل غفلة لأنه غير مثقف لا يقرأ لا يتعلم من لا فهم له يفهم ثم يتكلم كتب لي أليس في تاريخنا شيء مشرف لتتحدث عنه قلت له تقريبا باستثناء السياسة تاريخنا كله فصول مشرفة لكن أنت لا تفهم تاريخك أنت لا تفهم أنت ما لا تفهم من تاريخك أنت تعرف علومنا تعرف آدابنا تعرف لغاتنا تعرف ماذا قدمنا هناك من يعرف أنت لا تعرف لم تقرأ شيئا وتقول لي النقاط المضيئة في الجانب الحضاريه والعلميه والثقافيه والروحية أبدعنا الحضارة فعلا ترفع ألف رأس, مش رأس واحد لكن في الجانب السياسي أذرينا بأنفسنا نقطة عارنا أنا أسميها مش ضعفنا فقط نقطة ضعفنا وعارنا السياسة في تاريخ الإسلام إلى اليوم من أيام بني اميه إلى اليوم استثناءات بسيطة مضيئة بسيطة جدا جدا ومحدودة للأسف الشديد في بحر التاريخ الإسلامي يحيى هذا أباحهم النساء المسلمات تخيل عربيات الشريفات وبعضهن هاشميات وبدا الاختصاب وتم اختصاب الوف النساء من الزنج المتزقه وضج الناس بالبكاء ودخلوا على الناس في البيوت أيها الاخوه يقتلون الطفل الصغير الرضيع قبل امه وابيه علشان ملك العباس السفاح يتمهد ويتقرر ويتاكد كحقيقه الهيه غير قابله للزوال يعني وثنية هؤلاء الطغاه الاوثان الاصنام وضجت امراه هاشميه عربيه اصيله فقدت عقلها عزب عنها حلمها كما يقال فجاءت الى في الطريق وأخذت بلجام فرسه كالمجنونه عمليه انتحاريه طبعا قالت له من انت الا تستحيي الست من بني هاشم الست ابن عم محمد رسول الله اما يندى جبينك للمسلمات العربيات الهاشميات يختصبن من الزنج من عند فتحركت فيه النخوة اقرأوا تاريخ الطغاة مش فقط الإسلاميين أو العرب كل الطغاة في العالم تصرفاتهم وأفكارهم وأفعالهم وردود أفعالهم نزوية نسبه الى النزوه نزوية عطاؤهم منعهم عقابهم عفوهم كل نزوات يعطي ويمنع لا جودا ولا كرما ولكنها هنات من وساوزه بيخطر له الاعتباطي بيخطر له يمنع بجوّل الشعر بيخطر له يعفو يعفو جلالا بيخطر له ليعاقب... يعاقب ظلما وخبلا ماذا هذا؟ وهذه هي الطغيان الطغيان نزوي بطبيعته لذلك مجنون الطغيان مجنون مثل قذافي لا ضابط له قبل ساعة من صدور قرار مجلس الأمن يقول كعيم كمعه الله يقول هذا القرار السخيف لا يسوى المداد الذي سيكتب به ويصدر القرار ورجونا العنتريات الفارغه قذاف وابنك سيف الإسلام سيف الذل والمهانة قال خلاص سنتعامل بكل أنا لم أصدق نفسي أنا استهرت لم أنم آه أنا أعرف كيف تجر الأحداث سنتعامل بكل إيجابية مع القرار في كل تفاصيله وبدأ الحديث عن امتثال ليس امتثال هذا اسمه الانصياع الانصياع القذافي الاستخذاع القذافي يعني بالدبوس الصرمايه الأممية بالدبوس حذاء الأمم متاع من تحت حتى يبقى في الكرسي انتهدت أنا آخر ليلة بنغازي في على الفكرة الفاظونة جديدة زنكا زنكا سمعناها في اليوتيوب حلو كثير هذا كهذا في أحلى منها حاط حاط ودولاب دولاب على فكرة ولا أمزح <تصفيق> وكنت في أمزح أن أقول حقا مضحكات وبكيات ضحك كلبكاء. اعذرونا هنا لا امزح انا جاد تمام ايه الجد ايها الاخوه حين يبحث عن هذا الجرد المسمى القذافي على فكره هو جرد سمى الليبي جردان لانه هو يعيش كالجردان كلها مخابي وانفاق تحت الارض معروف وراينا هذا يتحدث من وحي شخصيته الم... المريضه المهشمه المحطمه كتله العقد التي من الصعب جدا تفكيكه الا على رب العالمين والله ما يقدر اكبر محلل هذا إيه؟ لا يعالج ولا يعطي حاجه رب العالمين وحده يقدر يعرف إيه إيش هاسترديب العجيب في النفس الخبيثة التمساحية المتوحشة هذه الأركيولوجية مستحاثة بشرية من عهد التمسيح البائدة الأولى والدنصرات والمموثات هذا هذا القذافي آه. أقول بكل جد يوم إن شاء الله هذا قربت سعد القذافي قربت على فكرة الغرب لا يلعب إحنا مش فرحانين بس لا يلعب ويوم يقول أوباما آه؟ على القذافي أن يذهب قبل عشرين يوم كان يعني ما يقول عليك أن تذهب لم ينصح سوف يؤدب هوباما قال step by step يعني خطوة خطوة لكن سوف يؤدب عشان علمك لما نقول لك روح بيتك تروح نحن نبني لعب نحن نورجيك الأدب سيأدبه بإذن الله تعالى وربنا يمكر فيه غرور وجنون وهوس منفلت منفلت لا يوجد حد يأخذ عنده هذا الرجل ها يوم يبحث عن هذا الجرل حقيقة اسمه جرل ويش جرل فعل مختبر أنا أقول أقول لمن سيبحث عنه من الثوار إن شاء الله والمناضلين الأحراد ابحثوا عنه في الدواليب وفي الجدران نعم احنا يقول حيط حيط هو يختبئ في في في حيطان أيها يا ما تقول ليش داهيه غبي مجنون غبي ابنه اغبى منه طز في العرب وطز في جامعتهم طيب ثاني يوم أصدر قرار ضدك يلا كثيره بتلعب السياسه انت بتعرف السياسه ايش في ذا هيك السياسه طز فيهم طلطزوك على فكره الكلمه مش عيب الطز هو الملحه ايام الحكومه العثمانية كانوا إيه؟ يقفون يعني بوقفه لأنه هذا فعل متعدي ولازم وقف الشيء ووقفه أي أوقفه افصح ما تقول لي أوقف تقول لي وقف كانوا يقفون القوافل إيقافيش عندك الجمارك ففي قوافل ملح يقولوا طز طز يعني يمشي فيقولهم امشي ملح ما فيش عليه جمارك لأنه مادة يعني تافهة مش ذات قيمة مش ذهب مش فضه طز طز يقولوا طز امشي طز امشي فبقيت ايه في وعي العرب طز يعني شيء تافه على كل حال نرجع وين قاموس الطز اليوم يا سيف الإسلام وين يا خذاث لك حنطبق سنن الصح بالكامل شو بالله انا قلت لاحدين قلت والله العظيم مخف مخزز يا اخوان مش عارف بالتقزز انا متقزز من قذافي ومن نظامه ومن ابنه شيء مخزز يا أخي خلي عندك شخصية خلي عندك موقف طيب خلي عندك كلمة قال لا غيرنا خطة ايه تدمير بنغازي احنا اللي غيرنا هم اللي غيروا مش مجلس امن يعني غيرنا حنحاصرها بس احنا مش حندخلها يعني تجشي سخيف جدا جدا جدا هذا ثمن الطغيان نعود إلى ما كنا فيه فهذا الرجل النزوائي أو النزوي يحيى أو العباسي أخذته الحمية مجنون مثل قذافي فدعا بالزنج أربعة آلاف قال تعالوا خذوا الإنعامات والكرامات مرتزق زال اليوم ألف دولار في اليوم القذافي بعطيهم قال تعالوا خذوا فلوسكو يلا فجمعهم جميعا أربعة آلاف ثم أبادهم من عندي آخرهم سلط عليهم جيش عشر عشرين ألف قلت بحوهم كل مذورا الهاتكوا أعراض المسلمات الهاشميات بنات عمي ولكن بأمر مين يا ملعونة تكون بأمرك أنت العنة الله تعالى عليك هذا فصل بايخ وخائب جدا من فصول حكم الاسلامي في العهد العباسي التأسيسي في العهد العباسي التأسيسي من أول يوم فطبعا تحت هذه الوضع تحت هذا الإجرام تحت هذا الاستشراف توحش كما قلت لكم جرعة زائدة من الرعب أصابت العقل المسلم شلته فصار فيه تراجع قال لا لا لا ما بدناش فتنة ما بدناش مشاكل ما بدناش سيف ما بدناش شق على الطاعة ما بدناش خوج على السلطان كله ممنوع وبعدين صار كله ملعون كمان لا نريد لا نريد لا نريد والتجارب الخائبة للمعارضة أو لبعض أجنحة المعارضة كالخوارج هذه تج التجربة خائبة خوارج من يومهم آه كانوا خائبين لا لأنهم معارضون أنا أحترم الخوارج كمعارضة أحترم معارضة الخوارج لبني أمية الخوارج لبني العباس وأقرأ شعرهم وأدبهم في أدب كامل الخوارج قطري ابن الفجاء أقولها لما جاش اقرأوا قطري وشوف الشاعر الفذ النبيل أبو حمزه الشاري اقرأوا هذا الخطيب العجيب الزاهد النازك طبعا كمواقف دينية تقوائية مواقف جيدة لكن كمضمون سياسي لمعارضتهم في فشل وخيبة لماذا سنحلل هذا لانهم ارادوا ذبح المريض لينقذوه من المريض الأمة الشعب المضلوم المهضوم المسكين استباحوا الشعب نفسه واللي مش معانا ضبمه وهيذبحوه كما نذبح الحكام وجيش الحكام فهي صح وبدا ذبح في الناس والتكفير في الناس وذبح العوام لذلك علينا ان نتعلم وأن نستخلص درسا بالغا ومؤثرا ما هو في ظل ظلام وظلمات الفساد السياسي أيها الإخوة والقهر من يذهب وحده الى ميدان السياسه دون الشعب كما تفعل كثير من أجنحة المعارضه عبر التاريخ للاسف الشديد مرشح ان يصير احد رجلين ذيلا للنظام القائم يبرر له ويعتذر عنه ويحرق له الباخر خير او يعود محبطا يائسا يلعن السياسة ومشتق منها كما فعل محمد عبده لعنت الله على السياسة وسائسة ويسوس وسائس ومسوسة السياسة ومشتق منها شأن ملعون لا مش شأن ملعون ولا تستطيع أن تتخلى عنها أنت محكوم بها بالغصب عنك لا تستطيع أن تتخلى تخليك عن السياسة سياسة لكنها خائنة وفاشلة تبه للأسف نفس هذا الموقف الثاني الذي يلعن السياسة موقف الإحباط واليأس والشعوب الخيبة والفشل الذريع والانجراح أيها الإخوة نفسه موقف يتنكر للشعب ويولحق به اللعنات أيضا والتباب والشعب أحقر من أن يحدث فرقا ولكن الشعب لا يستطيع أن يفعل لا يستطيع أن يحدث أي فرق شعب حقير أم ميتة أم مخدره ويبدأ يسبب الأمة غير صحيح. الخطأ خطأك أنت لأنك بانانيتك ونرجسيتك وانتفاخك الفارغ ظننت أنك تستطيع أن تحدث فرقا إذا ذهبت إلى السياسة وحدك لا تستطيع الذي فعلته ثورات مبارك في 2011 أيها الإخوة الشعب هو الذي ذهب ومن ذهب فقد ذهب بالشعب ومع الشعب حدثنا فرقا سريعا عجزنا عنه على مدى 14 شرق. حدثنا بسرعه في أسابيع في ايام هذا هو الدرس البليغ الذي علينا أن نتعلمه ونتعلمه جيدا بعيدا عن نرجسيتنا كمثقفين وكمعارضة وأصحاب موقف وكلام أحيانا يكون بعضه كلاما فارغا أحيانا مش في كل الأحيين هذا هو الدرس البليغ أن نذهب مع الشعب وبالشعب هذا هو السياسة هذه السياسة التي نحتاجها طبعا بلا شك اليوم أصبحت ممكنة أكثر مما كانت عبر الأعصار الخالية بفضل وسائل الاتصال أنا لا أتخيل أن ثورة سلمية كان يمكن أن تنجح بالعصول الوسطى الإسلامية مستحيل ولا حتى الأوروبية مستحيل ثورة سلمية لا تنجح كانت تذبح في مكانها ولا أحد يسمع بها لكن اليوم الثورة السلمية هي الأكثر قربا من إمكانية النجاح الإخوة من الثورة الموسلة اليوم الحصر اختلف لذلك علينا أن نقرأ وأتحدث بالذات مع السلفيين أو الماضي الماضويين الذين يرون في الماضي بما هو مرجعية لما أدعون بيكون مرجعية بما هو يا أخي وفي أشياء تتغير أشياء كثيرة تتغير عليك أن ترصد وأن تلاحق هذه المتغيرات وأن تضعها إيه؟ بحسب وزنها النوعي في المعادلة لأنها تحدث اختلافات مش طفيفة أخيانا اختلافات كبرى دراماتيكية تبه الماضي بما هو ليس مرجعية مطلقة يا أخي يستلهم يستوحى يستشعر لكن لا يعتمد كمرجعيه بقضه وقضيضه خطر لي انا اتكلم معكم مثال سريع بعض الذين يبررون ويعتذرون عن معاويه بن ابي سفيان يقولون كيف يا اخي كيف تندخدون رجلا والله عمر بن الخطاب والله عثمان بن عفان انتم احسن من عمر افقه من عمر اذكى من عمر يعني عمر ولا فخلاص لو افترضنا ان, أي؟ أن عمر لم ولا وهذا الفرد صحيح الرجل كان ايش مستقيماً يخاف أن يخرج إيه كثيراً عمر لا يجامل نفسه الحق فمعاوية كان ما شاء الله لازم الحد يعني بنغصب عنه أيام معاوية اختلف الوضع وبعدين اختلف الوضع دراماتيخياً عاد كشف عن قناعه هذا لا يقنعهم يجادلونك يا سيدي نرجع للدليل النص تبعكم أن عمر ولا عثمان ولا وإيش فهي يعني ولا إله أي دليل غلط عمر يا سيدي أنا بستطيع افترض لو عمر كان عنده نظر أبعد وكان اعمق في فهم البشر ونفسياتهم كان مفروض السبع المعاوية بس عمر مش اله ومش نبي يوحى اليه صح بلاش طيب النبي الذي يوحى اليه انتبهوا الان سوف تصدمون بحقيقه تعرفون وانتم صغار اعتقد كلنا ونحن صغار قرانا في درس الدين الدروس اللي الباهته الخاليه من المعنى حديث ابن اللتبيه النبي بعثه عاملا له ولا هؤلاء مصدق نجيب الصدقات والاشياء وال... ها. ذهب الرجل وبعد الرجال هذا لكم وهذا أهدي إلينا فغضب النبي جدا كل حماه ليناك على هذا ما بل الرجل منكم نبعثه فيعود يقول هذا لكم وهذا أهدي إلينا وذكر النبي إنه كل شيء تأخذه تتغوله من مال أمة ستسأل عنه يوم القيامة من شاة أو بعير أو بقرة أو كل شيء سيأتي وتحمله على إيه على عنقك موظف صرع خيم إيه النبي اختاروا ما المشكلة النبي لا يوحى إليه في كل شيء وفي الأشياء التي لا يوحى إليه فيها ممكن هو عرض للخطأ هذا الموضوع كان محسوما في وعي الصحابة ما رأيكم وأنتم تعرفون هذا محسوما جدا لذلك كانوا يسالعون يا رسول الله هذا أمر أمرك الله به أم هو الرأي والحرب والخدعة والمكيدة إذا قال إذا أمر الله يمضون إلى أمر الله إذا راي رأي الرأي مختلف هذا وأنت عارفين قصة السابقة ولم تصحيح؟ في مسألة إيه؟ غطفان بعد إيه؟ قريضة في مسألة بدر قبلها أه؟ في مسألة الحديبية أشياء كثيرة يسألوه سأله استعدان في مسألة الثمار المدينة هذا واحمي الله ولا رأيك شيء تصنعه لنا؟ قال لا بل شيء أصنعه لكم قالوا لا نريد لا نعطيهم إلا السيف نحن مش مع رأيك رسول الله قالوا بخلاص أدتكويا رسول الله عمره ما اتكأ عمره ما استند إلى رصيده الملآن رصيد الوحي أنا النبي يوحى إلي يأتيني خبر السماء أنا نديم وجريس جبريل سفير السماء لا أبدا أبدا ولذلك عليكم أن تطيعوني في صغير الأمر قبل كبيره من غير مرد ولا محاجة في الوحي لا أنا ولا أنت أنا أصلا لا أملك من أمري ليس لك من الأمري شيعون الله قال له أو يتوب عليهم أو يعدهم فأنهم ظالمون مش مش على خاطر كده تدعي تدعي عليهم حتى دعاء غير مقبول الله قال له تدعيش شوفوا القرآن. القران قران مجيد في لوح محفوظ خذ رؤيتك من القران مش من الطبراني وابن تيميه والجويني والغزالي مع احترامنا لهم في كل ما كانوا انبياء معصومون مش انبياء عندهم رؤى بشريه تصيب تخطئ شيء طبيعي هذا هذا محمد صلى الله عليه محمد واله وصحابه وسلم الأبد الابدين المساله كانت محسومه في وعي الصحابه الوحي شيء واجتهادك الشخصي يا رسول الله مع علمنا بوفور عقلك وشدة حرصك وعظم شفقتك علينا نحن ماذا قال عارفين لكن لك رأيك ولنا أره الله أكبر يا أخي شو التربية هذه ما الجيه العجيب هذا ما الجيل العظيم لذلك لم يخطر على بال أبي بكر ساعة من النهار بل لحظة من دهر أيها الإخوة أنه يخلي الخليفة بعده ابنه محمد ولا عبد الله ولا عبد الرحمن أبداً ولا على بال واحد من أولاده سيدنا عمر نفس الشيء ولما واحد قال له حفظ الله ابن عمر ما إن حمرت قال له ما قلتها لله قال له قال له أنت واحد كذاب تلعب هيك وهيك هيك ما مش لله أنا ابني خليه خليه بعدين مستحيل ما يصيرش الإمام عليه عليه السلام لما استشهد ضربه الملعون ابن الملجب قال له آه الحسن الحسين ابنك الحسن أبو محمد كذا قال لهم أنتم أبصر انا لا امركم ولا انهاكم هذا شأنكم انتم انا اوصي اقول ابن يصير وريف هذا عبد الله الصالح بس هذا مش علي هذا علي حط المصالح هذا بعد الحسني مبارك هذا مش جمال علي بعدين القذافي قذافي الدم والنار البطل المجاهد المجنون المهبول ابو زنجا زنجا ودولاب دولاب اه هذول مش علي ابو طالب هذول ناس مختلفين مش هيك حطوا لهدهم طبعا علي ما حطوش ابنه ولا علي سو علي يعني عيب أبي طالب علي شيء لا, لا يصدق شيء لا, ما لا ينسلك في دماغ قالهم أنتم أبصر لا أمركم ولا أنهاكم لأنه كان عارف أبو بكر وعارف عمر وعثمان ما كانش عنده ولد يعطي اصلا إيه كبير يعني يستحق كذا علي العين آه عنده كان ضعاف الشخصيه كذا وكذلك علي بيعرف الامه لا ترضى بهذا والله بصير مقاتل مذابح حط ابنك علي اساس أمة واعية أمة رأت أن لها رأيا بإزاء من؟ بذا أراء محمد رسول الله؟ عندك أراء عنا أراء، عندك شخصية عنا شخصية، عندك مواقف وتقديرات عنا مواقف وتقديرات يا محمد. عظمة يا أخي. بعدين كله هذا انتهى عاد مع معاوية كله تحت التراب صلاح. ولا واحد يرفع رأسه. روى البخاري في صحيحه لما جاء يتكلم معاوية عن يزيد وما يزيد. وقال لهم اللي عنده كلام اللي مش عاجبه ابن يزيد القروض والفهود ها والكلاب والنسانيس اللي مش عاجبه طبعا على يزيد هذا الملعون هذا مات بسبب قرد قرد عضه كان بسبب قرد عضه ومات مات ميتة قردية عاش قردا ومات ايه ميتة قردية بفضل الله آه. الله يخيب البعيد خيب من احبه ويحشره معه قال لهم المشععب وابني يزيد هذا كذا فليطلع لنا قرنه يلا يرفع راسه انا يتكلم فلا نحن احق بهذا الامر منه ومن ابيه تتكلم هذا عن سيدنا عمر يا معاوية هذا في البخاري وعبد الله بن عمر قاعد حبيب ابن مسلمة قال لعبد الله أجيبه يا عبد الله بقول حتى عمر أنا أحسن منه معاوية هذا أبو يزيد الحمد لله وعمر أبو عبد الله بن عمر شوف وعلي أبو الحسن والحسين شوف وأبو بكر ابن أبو محمد ابن أبي بكر هذول مين محمد هذا محمد هذا هذا كان الساعة لليمين لليام علي في حروبه وكان الوالي له على مصر وكيف مات قتله معاويه ووضعه في جلد حمار واحرقه ايه اقرا التاريخ طبعا عشان تعرف اعرف تاريخك اعرف ايش معاويه ساوى في ابن سيده ابو بكر الصديق كان ضده مع الامام علي حرقا بالنار مش قطع روس بس قال فحللت حبوتي كان محتبيا حللت حبوتي ووالله لقد هممت ان اقول له احق بهذا الامر يا معاويه من قاتلك وأباك على الإسلام وقت اسلمت أسلمت أنت وأبوك وقت إيش أسلمت أنت يوم الفتح يا حبيبي تحت حر السيف أنت من الطلقاء أنت وابوك اذهبوا فأنت من الطلقاء مين اللي قاتلك طول حياته أبوي عبد الله ابن عمر يقول ابوي عمر الخطاب قاتلك عق بيكم من أبوك قال فخشيت أن أقول كلمة تسفك الدم وتفرق إيه الجمع ويحملوا عني غير ما قلت. يكتبوا علي حرب داعية عالمية. ابن عمر طلع وقال كذا وكذا ما جال الشيك. عشان يعملوا فتن. ابن أمي اليوم. بسروا كفتن القذاء هو لك ايه؟ الثوار. بقتصب النشوان. يكرهون الناس إلا من أكره وقلبه مطمئ. والله اتعلمنا درس مبارح لأول مرة اتعلمه في حياتي. طلع في شخصية صحابي جليل آه أيها الإخوة اسمه ياسر ابن عماد. وابن عمر وابن عمار والله انزل اسباب نظره جديدة الله انزل في ابن عمار الذي لم يخلق ما في واحد اسمه ايه ياسر ابن عمار تعلمنا فاس كبير كاتب يقول له اياه ومش عارف يحفظ الغبي يا خب تكاعد الآن بدأ يتكلم باسم ومهانش على يقول رسول الله والله العظيم شوف الحقد والكرهية محمد قال لما يزر ابن عمار محمد. لا حمد الله لك ولي من ولاك عاقب يا ملعون خارج لانا تقول مستكبر ان يقول رسول الله يوم بده يكرهه 40 سنة يكرهه في الرسول ويتكلم عليه قال ايش محمد هذا عاد مره قال لهم قال الشعب الليبي وهذا مكتوب هذه الخطابات قال انت حر أيها الليبي لك ان تتبع التوراة أو الإنجيل أو كونفوشيوس أو القران أو الكتاب الأخضر ايه هو يوحى يوحى للناس كما يوحى رب العالمين إلى الرسل فطلع هذا عندنا صحابي جديد اكتبوه ان شاء الله <تصحيح> الحقوق بايه بكتاب ايه ابن عبد البر وبكتاب ابن حجر صحابي جديد ترجمه جديده هذه ثمان ثلاثة وثلاثين وشوي عاد هذا جديد ما قلناش نعرفه والله أنزل فيه القرآن هذا شوف الوعي والثقافة أخي ثقافة عندهم ثقافة عجيبة زي وزير الثقافة المصري في يوم من الأيام مصر في مصر بتعلم الدنيا جاي المذاهب الإسلامية متسامحة يا جماعة و أبو حنبة في مذهبه شوي متشدد أبو حنبة الناس كلهم تسائلوا وين الإمام أبو حنبة هذا يعني لو أبو عينا ب شوي ممكن نفهم أبو عينا بس أبو حنبة عن أحمد بن حنبل هي الله يخف مخك أبو ابو حمده الامام ابو حمده وزير الثقافه في مصر اللي بتعلم الدنيا كلها ثقافه الحمد لله مصر الان عاد ميزانها الى سواه لما يقف رئيس اعظم دوله في العالم باراك اوباما والمثقف الهارفاردي يقول ارجو ان نبدل في مناهج التعليم حتى يصير اطفال امريكا كاطفال مصر والله برفع الراس اقسم بالله كلام رفع راسي انا كعربي بقول إحنا وإحنا؟ إحنا صفر إذا قسنا حالة مع مصر طيب الأمريكي طفل ضايع الشاب الامريكي شاب تافه شوفوا شباب مصر قال لهم أوباما شوفوا أطفال مصر غيروا بدلوا منهج تعليم كنت عيسة حتى يصير أطفال امريكا مثل أطفال مصر تخيل؟ شيء لا يصدق بيرلسكوني قال ايش اللي يصير في مصر؟ لا يحدث في مصر شيء جديد مصر تصنع التاريخ كالعادة كلمه عظيمة المشعل والمش مفهوم فتره مبارك واللي زيه والسادات وعبد الناصر صراحه كلهم هذه فتره غير عاديه كانت يا أخي استثناء كانت ليه لأن عبد الناصر حط لنا سم سم عفوا في ادمغتنا ان احنا غير راشدين وغير مهيئين وغير جاهزين للديمقراطيه والله كويس يا عبد الناصر ما شاء الله في سؤال بطرح نفسه وانت الوحيد الاستثناء اكسبشن يعني اللي مهيئ تحكم ايه اربعين وخمسين مليون من وين جبت هذه التهيئة والوعي والاستثنائية الفاقعة لأنك مفروض كل لنا لا تقبل الكلب والزيف تنفيه ولو كل العالم اجمع عليه هذا زيف قال لي احنا غير مهيئين للديمقراطية والاكذوبه هذه مستمرة لليوم الشعوب العربية شعوب طفلة غير راشدة قاصره تحتاج من يدير امرها كما تدار شؤون الطفل الصغير نحن ولذلك منطق عبد الناصر والطغاة إلى اليوم واخرهم القداف إن شاء الله يكون آخر واحد هو صالح لزيهم عاليش منطقهم منطقهم لا عليكم نحن نفكر عنكم ونتصرف عنكم ونسالم عنكم ونحارب بكم فتموتون ونحيا فالحرب أنتم تحاربون وتموتون نحن نحرف عنكم طبعا لا احنا ولا أولادنا نتبه لكن نسالم عنكم نحط الغاز الإسرائيلي بالمجان عنكم ونخليكوا الصفوف طوابير الخبز وتموتوا ويفحم بعضكم بعضاً اه احنا نعمل هيك واشتغلتوا اخذ الغاز سبه مجاني وندفع احنا ثلثي الفرق في السعر الشعب المصري يدفعه وينضحن في طوابير الخبز شيء لا يصدق اي منطق واذا تكون كريهة ادعى لها واذا يحاس الحيس يدعى جندبه هذا منطق الحرب تعالوا حاربوا الوطن مهدد بالانقسام وحدة التراب من الذي يهدد التراب الليذي؟ من الذي هدد بتقسيمه؟ على الفكرة الخطر الآن لا ندري ونسال الله اللطف لا نكتفي بالحظر الجوي لابد من ضربات مركزة وعنيفة تسحق كل معاقي القذافي والمواليد له في سبها في سرة القرضبية، في الإعجزية، في كل مكان لابد ويترك المجال بعد ذلك له الثوار البواسل فعلا المجده الباذخين، الأبطال أذهلونا والله العظيم يا شعب يا ليبي أذهلت لك المجد كل المجد أقسم بالله شاف الشخص الليبي أخي إيش هل إيش البطولة وعلى فكرة بمقسين بكامل المرارة والفخر أقول الذين استهزؤوا بالثورات في تونس وبالذات في مصر قال لك ثورة رقاصين وثورة طبالين وثورة حفلات زار مش هندافع عن مصر مصر تدافع عن نفسها الحدث يدافع عن نفسه لكن الناس طبعا إيه مئات العيون التي قلع ومئات الشهداء ووالله لو فرض على المصريين ما فرض على الليبيين ما كعوا ولا تراجعوا ولا... ولا أعطوا الشهداء بالملايين كمان وأنا واثق من هذا أقسم بالله لكن الله بهم الشعب الليبي ما شاء الله أراد أن يرد على هؤلاء المتهوكين والشامتين الغاضبين بصراحة من تحرر الأمة ومجدها اليوم قد ضريب لا بدهم مش لا بيصير هنحاول يحدث سنحاول نقدم تحيط سيكون سريعا الآن ها؟ غاضبون يستهزئون جاء الشعب الليب العظيم الماجد الباذخ رفيع قامة ليرد على هؤلاء الساخين ويسخر منهم يقول لهم الثورة ليست نزهة أن تذهب إلى ثورة ليس معنا أنك تذهب إلى بيكنيك إلى نزهة الذهاب إلى ثورة يعني ضمن ما تعني الثورة الموت والتكسير والتحطيم والعذابات وفقد الأطراف وفقد الأبناء والبنات والزوجات والأزواج تهدم البيوت والحرق والانصهار هذه الثورة مش لعب تسخر من الثوره وجاي تعمل حالك أعلى من الشعوب تتندر بها تندر على خيانتك وعلى خبالتك وعلى خيبتك على فكره من هم الذين ايها الاخوه يرون انفسهم مدفوعين ملزوزين لفهم الطغيان شايفين حالهم مش قادرين يفهموا منطق الطغيان من هم الاحرار انا بشوف الاحرار بالذات اكثر الناس لا يستطيعون ان يستوعبوا ولا ان يفهموا فضلا عن ان يتفهموا موقف الطاغية وعقلية الطاغية ونفسية الطاغية نحن دائما نحاول أن نفهم ما ليس من سنخنا ما ليس من طبيعتنا صحيح لذلك أقدر الناس على فهم الطاغية من؟ الطغاه طاغيه مثله لكن رجل الحرية الحر الماجد الباذخ لا يستطيع أن يفهم المسكين مرات يموت بالكمد من إحباطه كيف يحدث هذا لأنه حر لا يمكن يفهم هذه العقلية وهذه النفسية أما الذي يرى انه قادر على ان يفهم ويتفهم وانتوا غضبانين ليه يعني وبتموتوا ليش وبتقلبوا الناس ليش وانت, بتصرخ وانت ليه؟ بتصرخوا يا عدنا وانت زي زي ليش قاعدين المنابر وكذا ها تصرخوا ليه وغضبانين ليه ايش اللي بصير يعني انتبه هؤلاء هم الذين يتسانخون ويتجانسون من نفس السنخ يتجانسون مع الطغاة وهم طغاة مع وقف التنفيذ اللي ما يكونوا الان ادوات واحذيه وهروات بيد الطغاة أزلاما وأدنابا لهم أيها الإخوة لذلك هؤلاء يقتربون ويقتربون حتى يتماهوا مع الطاغية والطغيان تماما فهم طغا نائمون كما يقولون هنا إرهاب نائم لسليبر وطغا مع وقف التنفيذ وهم مددوا الطغيان هؤلاء والعياذ بالله وعلى فكرة الدرس المهم عاد بإزاغ الطغيان لا توجد حالة ثالثة إما أنك مع الطغيان أو ضد الطغيان تقول لله يا إخي أنا لست معه ولست ضد كذب تكذب على نفسك وتكذب علينا كل من يقول لست ضد الطغيان هو مع الطغيان طب لماذا؟ لأن طبيعة الطغيان ليست طبيعة سلبية طغيان ليس باسيف واكتب بشكل سرطاني تشععي انشطاري الطغيان كالسرطان يأكل كل ما حوله لا يبخي ولا يذر الطغيان كالنار النار أيها الإخوة شرارة واحدة ممكن تحق مدينه فينا في كلها لو تركت هذه شو بعشرين يوم لم يبقى في شيء شرارة واحدة فرد واحد يحيل حياتهم جحيما مستمرا أيها الإخوة اقسم بالله إذا ترك مثل طبيعة النار مثل طبيعة السرطان ما فيش واحد عاقل وعنده مسكه كما يقال مسك يتمسك بها من عقل يقول لا والله هذه النار بدأت تلتهم منزلي التهمت الباب الخارجي لا على خلبيا لست ضدها لكن لست معها ايضا انا لن اذكيها لكن لن احاول اطفاءها لانني لست معها ايه هذه عما قريب بعد ساعه ساعتين تكون أكلت اولادك واهلك وفي الاخير تأكلك ضمن ما تاكل صحيح هذا الطغيان لا تقول لي انا مليش علاقه نيوترال انا محايد كذاب انت طاغيه بسكوتك انت تخدم ايه الطغيان صحيح تعطيه جوازا تقول له امشي مر بسلام لا على قريبك يعني احترق أيها الشعب، أيها الطغيان، أحرق الباقي لذلك هؤلاء لن يغفر لهم بين يدي رب العالمين ولن تغفر لهم الشعوب هذا إن غفرت لهم ضمائرهم إذا عندهم بقية ضمائر لن يغفر لهم الله انتبهوا. يقال الآن طبعاً الغرب يتبجأ علينا يقول لنا أنتم مساكين أنتم قروسطيون أنتم تعيشون بعقلية القرون الوسطى نحن نعيش بعقلية ومزاج الأعصار والعصور الحديثة يعني كيف؟ انتم بتنتموا يا نموذج اسمه نموذج الواجبات وصحيحه هذا كل عقليتكم ايش لازم علي ايش يلزم علي اه ايش واجب علي تجاه الله وتجاه النبي وتجاه امتي وتجاه الحاكم وتجاه اسرتي وتجاه زوجتي وتجاه زوجي وتجاه اولادي وتجاه المجتمع طب يا حقوقك قالك هذا العصور وصل على فكرة فعلا نموذج السائد اه دائم يعني تبعها باراديغما الواجبات وشوية في حقوق كافي حقوق بس صغيره يقول في عصر حديث في بيراداين مختلف الحقوق وبعدين واجبات أنتم ناس متخلفون أقول لهم بالعكس إحنا بحسب الرؤية الإسلامية القرآنية عندنا بيراداين مخي عجيب جدا جدا أكثر ما تفخرون وتتمجدون بتوصيفي على أنه حقوق لكم أكثره في المنظور الإسلامي المحض الصرف واجبات كيف يعني؟ إيش الفرق؟ الحق قابل الإسقاط قاعدة في القانون صحيح؟ وقاعدة في الفقه كمان عندنا قاعدة مشترك بالقانون الوضع يبون الفكر الإسلامي الحقوق قابلة للإسقاط والساخط لا يعود إنت تقدر من حقي حقا وعارض السلطة الظالمة إيه بس أنا مش حعارض ما بديش وجع راس إيه مظبوط هذا عندهم لا يا حبيبي عنا في الإسلام من الواجب عليك أن تعارض السلطة الظالمة الحديث اللي ذكرته بدي عودة أذكر فيه هذا قول محمد هو هي هي سلسلة حديث لكن هذا حديث الطبراني في الصغير وفي الكبير حديث معاذ قال عليه الصلاة وأفضل السلام خذوا العطاء ما دام عطاء فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه ما تسكت عن كلمة الحق من أجل الفلوس الرتب الشهري ممنوع فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه النبي قال ولستم بتاركي تمنعكم الحاجة والفقر ألا إن رحى الإسلام دائرة ألا فدوروا معها ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان مع معاوية ألا فدوروا مع الكتاب خليك مع الكتاب القرآن المجيد اللي هو في لوح محفوظ ما بالضرعش لن تنتهي إلى أخدود تحرق فيه أنت وأمتك ألا إنه سيكون عليكم أمراء انتبهوا قذافي وزل عبدالله المبارك فلان وعلان والبقية ألا إنه من معاوية طبعا ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم حلال لهم حرام عليكم وهكذا ان اطعتموهم اهلكوكم عجهنم تطيروا والله العظيم عجهنم معه انا اقول لك واضمن لك اقسم بالله العظيم قسما بالله الذي لا اله إلا هو وانا عليه برسول الله لن ينفع هؤلاء الذين يفتون للظلمه قتلت الشعوب قتلت الاطفال والنساء وهذه قتل الاعراب والله العظيم لن ينفعهم لن ينفعهم لا صلاه ولا صوم ولا زكاه ولا ح ولا بكاء صور في صلوات التراويح وهم من اعوان الظلمه لأن الله قضى بأنه سيحشرهم معهم يوم القيامة حتحشر معهم النبي قال ثلاث أقسم بالله عليهم وإحنا نقول ما ما كنت محوجا أن تقسم يا أصدق عباد الله بس قال بدي أقسم ما حلفت هنا عشان الهبلان والمغفلين حشاكوا حشاكوا حشاكوا والمستحمرون يفهموا وما تولى رجل قوما إلا حشره الله معهم يوم القيامة اي انا من اولياء القذافي وبدافع عنه وكذا بس بصلي بصوم وعطيت والله كويس صلي بصوم الله ما بضيع اجر ما احسن عمله بس حتحشر مع القذافي وستدخل مدخله يوم القيامه طبعا يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين متعمدين للخطيئة مش مخطئين أخطأوا هيك عفوا لا خاطئين فمش بتساوي انت ليس حدث عن صلاة صنعه كله كان فارغ ومرتي محجبة ايه روح نقبهم كمان والله العظيم هو نافعك ولا نفحها اذا رضيت بك فاسمع كلام محمد عليه السلام كلام العجيب يا اخي هذا الفائر الاكبر في التاريخ لا تقول لي ولا مونسكيو ولا جيفرسن ولا هاي. كله كلام فارغ محمد يا حبيبي اقسم بالله معلم الثوار ملهم الشعوب عبر العصور من ورائه قال ايه ان اطعتموهم قتلوا ايه اهلكوكم عجهنم فتروحوا معاهم و نبقى أنا شايفهم وعرفهم انا بالوحي هيدمحوكم قتل مجرمون قالوا فما نصنع يا رسول الله إيش هالبلوة هذه؟ قال كما صنع أصحاب عيسى بن مريم نشروا بالمناشير وحمروا على الخشب الصلبان صلبوا ها تخيل معناها ولم يقعوا ولم ينقصوا ولم يترددوا والذي نفسي بيده قال اصنعوا زيهم حتى لو نشروكم حتى لو صلبوكم ما ترجعوش انت الشهداء والذي نفسي بيده لموت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله محمد يتحدث هنا هنا محمد يتحدث ما تقول ليش وان ضرب ظهرك جرد ظهرك واخذ مارك دولي محمد يتحدث لا مش محمد هذا كذب هذا محدث بني عمية يتحدث في مسلم البخاري والله العظيم لا يعنيني تعرف ليه بتختم بالكلمة المنهجية مهمة جدا في علم الحديث في علم نقد المتن. يتحدث فيه بعض العلماء لكن الحديث ليس مستفيضاً جداً للاسف الشديد ولا بد فيه من بعج وبسط ومد لازم على علماء الحديث ودارسين الحديث أن يضعوا بنداً جديداً ضمن بنود نقد المتن الحديثي في نقد أثانية ممكن السند يكون مئة في المئة صحيح والمتن ثالث مئة في المئة وفي أمثل لهذا شوف المتن يا حبيبي اللي بخالف إيه إلا بخالف القرآن مخالفة صريحة بخالف ثوابت القرآن الكريم أو بخالف سنن التاريخ والاجتماع أنا بدأ اقول على بند جديد فعلا واللي بخالف تجربة التاريخ يا جماعة مش معقول مش معقول محمد عليه السلام أن يشرع شيئا وأن يقرر شيئا ويبرهن التاريخ عبر أربعة عشر قن غلط غلط, غلط غلط غلط غلط غلط غلط غلط وتقول لي حديث صحيح وبدي اخذ فيه أنت أهبل مش كافي أربعة عشر قن فهمتوا هذا غلط يا اخي بس ترجع تقول هذا اكيد هذا حدث موضوع حتى لو كان في ألف بخاري اكيد كذب هذا محمد ما بقول هيك والقرآن ما قال هيك القرآن ما قال هيك ومحمد صعب يقول هيك لو نجح كلام محمد عليه السلام والسلام المنسوب اليه نقول صح بس فشل على على 14 قرن انتبهوا ولذلك على المشايخ اليوم هذولا يبتعون ايش سلطان غشوم ولا فتنه تدوم والفتنه نايموا والكلام فارغ الحريه عندهم فتنه انتبهوا والاستبداد آه امان ما شاء الله والحريه فتنه أعظم فتنة هذه الاستبداد على هؤلاء أن يفتحوا أعينهم جيداً نصيحوا الله العظيم من أخذهم من أخذ تغير أقول لهم افتحوا أعينكم جيداً الشعوب لا تنتظركم شعب تونس وشعب مصر وشعب ليبيا والله العظيم لم يثوروا بفتوى ولا انتظروا فتاوى ولا سمعوا فتاوى إيش الموالي هنا وهناك ولا سمعوا ثاروا تعرفون لماذا؟ لأن هذه الفتاوى بالذات لا تصلح لسببين تخالف التاريخ تخالف تجارب التاريخ كلها. الإسلامي غير وتخالف الطبيعة شو طبيعة؟ طبيعة البشرية الله خلق الإنسان حررا لا يرضى بالاستعباد أبدا لابد أن تأتي لحظة يتبرد كما قال روس مرة قال خلق الله العقل حررا ولو أراد أن يكون مستعبداً ما استطاع بطبيعته حر ممكن يعطيك كلام كذب بس في داخله يقول لك لا غلط كلامك كله غلط مش مرتنع بالتكلم تبعك كذلك الإنسان في الداخله طبيعته حرة فأنتم بهذه الفتاوى التالف تخالفون طبيعه البشر وتخالفون ايه حقائق وقائع التاريخ خلوا عن هذا ايه المنظار البائس افضل حتى تحترمكم الشعوب ان بقي لكم ايه نذر من احترام الشعوب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أخواني وخواتي محزن ومؤسف أن يصل الحال بهذه الأمة أن علماءها الكبار وإمتها يعيرونها بالعدل والإنصاف عند الكفار ابن تيمية في القرن الثامن الهجري يقول الله ينصر الدول العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة المؤمنة إذا كانت جائرة كان يعير المسلمين بأحوال إيه؟ العدل عند الكفار في وقته شيء مؤلم جدا جدا. محمد عبده في القرن التاسع عشر أيها الإخوة يقول لما زار أوروبا وجدت إسلاماً ولم أجد مسلمين وفي بلادي وجدت مسلمين بلا إسلام أيها الإخوة مسلمين بالإسم وين الإسلام؟ إسلام في أوروبا شيء محير عبد الرحمن الجبرتي صاحر عجائي بالأثار مؤرخ الثورة الفرنسية مؤرخ مصر في الحقبة إيه؟ تلك أيها الأخوة يتحدث بمرارة عن وقائع العدل والإنصاف في بعض إيه القضايا التي رفعت الى المحاكم الفرنسية المستعمرة لكن في ظل إيه في ظل ما استقر في عقله وذهنه من وقائع الظلم السافر الفادح في العهد المملوكي الذي كان يجسم على صدور إيه المصريين وفيهم إيه الجبرتي ظلم رهيب شاف الفرنسيين أعدل أكثر عدلا وهم مستعمرون واليوم نفس الشيء اقول للشعب الليبي لا تأسى يا شعبي، يا أحبابنا، يا أبطالنا لا تاسوا لا تحزنوا لأنكم طلبتم النصرة والمعونة من الغرب من مجلس الأمن آه أنا أطلب هذا أيضا وأنا أباركه والله العظيم تعرفوا لي ماذا؟ الوضع مختلف مع احترامي لكل وجهات النظر بالله العظيم حتى حين تتحدث عن ثورة الفيتناميين وعن 82 بيروت 82 وعن غزة 2008-2009 وعن جنوب لبنان تموج 2006 وعن, وعن أقول لك والله العظيم الوضع مختلف أنا مع لعني لإسرائيل لأبد الآبدين وهي عدو الأكبر والأول أيها الإخوة ممكن فيه في الأخير حد معين تقف عنده إسرائيل يمكن لبقايا صورتها في العالم وانتم مع القذافي انتم مع رجل بالله العظيم لا يعرف حدا يقف عنده والشعب الليبي لم يطلب النصره الا وقد تقرر لديه وتاكد بالبرهان ان الرجل لا يمتنع من قتل فعلا وفي اخر زنكه زنكه ودولاب دولاب عن قتل اخر طفل ليبي لكي يبقى في الكرسي حاله نورمال غير مسبوقه ابدا ربما في التاريخ الا في حاله نيرون الذي احرق روما وجلس استمع الموسيقى ايش على حريقه وشوائها ولذلك نطلب النصر من أمريكا وأستراليا وفرنسا وأوروبا من كل أحد ليذهب هذا الجحيم لن نرى أسوأ منه اللهم أبد الله خيرا منه آه. اللهم أدل عليه الدولة اللهم أدل دولته وثل عرشه آه. اللهم اهتك ستره وافتح قبره واجعله العالمين عبره بحقك وقوتك يا قوي يا مجيد يا ذا الجبروت يا ذا الملك الذي لا يضام والعزة التي لا ترام يا رب العالمين اللهم احصيه ومن معه ومن شايعه ملاه علينا عددا اللهم ودمرهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم ارحم شعبنا واخوتنا وعبادك الموحدين في ليبيا يا رب العالمين اللهم ارحم ضعفهم اللهم انصرهم على من عاداهم اللهم ارحم شهداءهم واعلي مقامهم في علميين اللهم اس جراح يرحاهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم شعوبنا جميعا وامتنا وإخواننا وأبرم لهم أمر رشد تعز فيه أوليائك وتذل فيه أنوف أعدائك برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عذكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة